وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيلا الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة, وإن الآخرة هي دار القرار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 ما في النار يسجرون، ثم قيل لهم أينما كونتم تشركون من دون الله؟ قالوا ظلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذالك يضل الله الكافرين.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 أفلم يسير في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوته وأثارا في الأرض وأثارا في الأرض فما أعلى عنهم ما كانوا يكسبون فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُ بِالْبَيْنَاتِ فَرِحُوا فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَقَّ بِهِمْ وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ